وقفه مع ن ج ا ة غ ا ر ق ة تقول إ ح د ى الغارقات كنت أ ج م ع الشعر الساقط و أ ح ف ظ ه و أ ت د ا و ل ه مع الفتيات كنا نظن أ ن تلك سعاده ة ولكن ل ل ا أراد هداية لي ولكن الله أ ر ا د لي ه د ا ي ة و ن ج ا ة من أ م و ا ج الشهوات جلست في إ ح د ى المحاضرات يوما في ا ل ك ل ي ة بجانب ف ت ا ة ص ا ل ح ة م س ت ق ي م ة كانت قد كتبت على دفتر محاضراتها هذا الدعاء اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك قلت نحن نكتب الشعر ا ل ص ا ق ط وهؤلاء الفتيات يكتبن مثل هذه ا ل ك ل م ة فهزتني الكلمات و ت أ ث ر ت بها ت أ ث ر ا شديدا فماذا عملت س أ ل ت نفسي وقلت ماذا عملت أ ن ا حتى أ ن ج و ب نفسي من عذاب ا ل ب ا ف أ خ ذ ت أ ب ك ي وشعرت هي ببكائي و س أ ل ت ن ي عن السبب ف أ خ ب ر ت ه ا ب أ ن ه الدعاء المكتوب على دفتر محاضراتها لقد أ ث ر فيني قالت الحمد لله أ ر ا د الله بك خيرا فاعملي بارك الله فيك لكي تنجي من عذاب الله كلمات ب س ي ط ة ع ظ ي م ة في معناها أ ي ق ظ ت ه ا من غفلتها و أ ن ت يا من لازلت تغرقين بين شاشات و قنوات و محادثات على ا ل إ ن ت ر ن ت و معاكفات تصرين على الذنب تلو الذنب وتتهاونين في الصلوات أ م ا ان أ ن تتوبي وتقلعي عن الذنب و ت أ و ب ي أ م ا ان أ ن ت ح ا س ب النفس وتقولي يا نفس توبي قبل أ ن لا تقدري ان تتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب ف إ ن المنايا عليك كالريح د ا ئ م ة ك ب و ب ي والله إ ن ك لا تقوين على عذاب الله فلا ت ح ا ر ب ه بالمعاصي وتذكري موقفا ستقفينه بين يديه ع ا ر ي ة ك ث ي ر ة ك ث ي ر ة الكل ينظر إ ل ي ك يا الله كيف سيكون حالك إ ذ ا دكت ا ل أ ر ض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يا الله كيف سيكون حالك إ ذ ا ج ا ء يومئذ بجفنم يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن و أ ن ى له الذكر ى أ م ا حال الغارقات فيقن ل ا يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أ ح د ولا يوثق وثاقه أ ح د أما, اما التائبات الناجيات فينادين يا أ ي ت ه ا النفس المطمئنه ا ر ج ع إ ل ى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت النار و ر أ ي ت أ ك ث ر ه ا النساء فاتق الله أ م ه الله ورددي صباح مفاء اللهم قني عقابك يوم تبعث عبادك